ثُمَّ نَبْتَغَوْا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وأنزلنا من السماء ما بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعنب لكم فِيهَا فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون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 ولقد أرسلنا نُوحًا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما مِنْ من إله غيره أفلا تتقون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 إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم مثاء فبعدا للقوم الظالمين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 ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آيات وأويناهما إلى ربّة ذات قرار وميعن يا أيها الرسل كل من الطيبات وعمل صالحة إن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 أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم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 قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكُنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبَرُوا قَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمُ الْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ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 ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا فيه مبلسون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 قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون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 قُرْ بِإِمَّا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تجعلني فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ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 وقل رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ خير الراحمين